بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف الرحمن والله وتعالى باب نواقض الوضوء السابع أكل اللحم أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل بس فال... خل بقية جاء فيه طيب بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله السابع من النواقض أكل اللحم خاصة من الجزور المذهب بلا ولا شك أن أكل لحم جزور ينقض وهو رواية منصوصة معروفة عن الإمام أحمد والأحاديث صحيحة استدل بها الإمام أحمد في أكثر من فجوة فلا إشكال كما سيدكرها المؤلف سيدكر الأدلة المؤلف فلا إشكال بالنقد بلحم الجزور وكما قلت هو من المفردات لكن مع ذلك مع وضوح النص وكونه المذهب بلا ريب عن الإمام أحمد في هذه المسألة ست روايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة ست روايات الرواية الأولى ما هي النقل وهي التي عليها المذهب الرواية أنه ينقض مطلقا كما قال المؤلف وإن كان لم يستعمل المؤلف هناك عادته مطلقا لم يقل مطلقا مع أن عادته يقول مطلقا الرواية الثانية أنه ينقض ان علم بالنهي وإلا فلا هذه الرواية الثانية ينقض إن علم بالنهي وإلا فلا وهذه الرواية الخلال يقول استقر عليها قول أبي عبدالله التفريق بين من علم بالنهي ومن لم يعلم ولكنها ليست المذهب الرواية الثالثة أنه لا ينقض مطلقا أنه لا ينقض مطلقا وهذه الرواية هي التي اختارها أكثر العلماء من غير الحنابلة الرواية الرابعة أنه لا ينقض إلا الني إذا أكل اللحم نيئا انتقض وإلا ثلاث والرواية الخامسة أنه ينقض إلا أن طالت المدة والحنابلة لم يبينوا يعني ظابط هذا الطول لكن قال الزركشي أي كعشر سنين يعني إذا كان يأكل لحم الجزول لمدة عشر سنين لا يقضي. أقل, يقضي أقل يقضي الرواية الأخيرة أنه لا يعيد إذا تركه متأولا يعني إذا أكل ولم يتوضأ متأولا فإنه لا يعيد, فإنه لا يعيد فهذه ست روايات عن الإمام أحمد وأنا يعني أستغرب من الرواية الثالثة التي هي أنه لا ينقذ مطلقا هذه الرواية غريبة يعني مع أن الإمام أحمد ذكر الأحاديث الصحيحة كثيرا وسدل بها لكن هي رواية لا شك يعني ذكرها الحناب الأهواء لا أشكال فيه لكن فيها غرابة على طريقة الإمام أحمد فيها غرابة أو فيها من نظري فيها غرابة شديدة كيف أيها ما هو يقول الرواية يقول أنه لا يلزم بالإعادة إذا طالت المدة وإنما إذا لم تطل فإنما مذهب طالتها ولم تطل لكن كم كيف سنحدد هذا الطول؟ الزركش يقول كعشر سنين طيب الآن نأتي لتفاصيل لحم الجزور يقول فلا ينقضوا والسابع, والسابع أكل اللحمي خاصة من الجزور أي الإبل فلا نقضى ببقية كان كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها هذه ثلاثة أجزاء بقية الأجزاء واللبن والمرق بقية الأجزاء واللبن والمراك بقية الأجزاء نص لما محمد على أنها لا تنقض ودليله واضح وهو أن النص جاء بالنقض باللحم وهو غير معقول المعنى فلا نتعداه وهكذا الشأن في كل شيء غير معقول المعنى لا نستطيع أن نقيس عليه ولا أن نتعداه وهذا وجهة نظر الحنابلة وهذه الرواية التي هي أن أجزاءها لا تنقض عليها أكثر حنابلة عليها أكثر الحنابلة وعند الحنابلة وجه أنه تنتقض الطهارة بهذه الأجزاء وهؤلاء دليلهم واضح وهو أنها تدخل في عموم مسمى الجزور ولذلك أنت إذا استرعت جزور في العرف وفي العادة وفي كل شيء تدخل هذه الأجزاء معها لكن الحاصل أن الحنابلة لا يرون ذلك لأنهم نظروا إلى جانب أن القضية تعبدية قال وشرب لبنها ومرق لحمها شرب اللبن ومرق اللحم لا ينقذ عند الحنابلة لا ينقذ عند الحنابلة دليلهم نفس الدليل السابق نفس الدليل السابق لكن شرب اللبن والمرق فيه عن أحمد الواية ثالث الاولى التي هي المذهب أنه لا ينقذ والرواية الثانية أنه ينقذ الرواية الثانية أنه ينقذ لأن اللبن هو جزء من اللح... المرق هو جزء من اللحم هو جزء أو هو خلاصة اللحم لكن المذهب أنه لا ينتقض الحقيقة أن النقض بالمرق قوي والنقد باللبن ضعيف لكن الحنابلة يرون أنه لا تنتقد لا طهر بهما قال المعالد رحمه الله سواء كان نيئا أو مطبوخا وسواء علم أنه يأكل لحمة جزور أو لم يعلم وسواء علم بالحديث أو لم يعلم وهو لو قال كالعادة مطلقا كان أسهل وأوضح للمقصود فإذا الحنابلة يرون النقذ مطلقا طيب هل يفيد كلام المؤلف أن نقض بأكل لحم القليل لو أكل شيئا يسيرا الجواب نعم لأنهم أطلقوا لأنهم أطلقوا فإذا أكل لو قطعة يسيرة انتقلت الطعام على مطلقة مختبى إطلاق الحديث نعم قال أحمد قال أحمد في حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة وحديث أو ما عندك ما فيها طيب وهذه الروايه هي التي جعلتني اقول ان الروايه بعدم النقل مطلقا غريبه الروايه بعدم النقل مطلقا غريبه نعم والثامن والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كاسلام وانتقال ونحوهما اوجب وضوئا الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء طيب الثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلاً الصحيح من مذهب الحنابلة هو الذي عليه الجماهير أن كل شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء كل شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء وقوله كإسلام مقصود المؤلف كان اسلام كاثر أصلي أو اسلام مرتد وهذا الذي جعل المؤلف لا يذكر الردة من النواقض كما يفعل غيره لأنه اكتفى بهذه العبارة اكتفى بهذه العبارة فما صار بحاجة إلى ادخال المرتد لأنه يدخل في عموم هذه العبارة وقوله وانتقال ومني ونحوهما يعني كالحيض والنفاس ونحوهما أوجب وضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوع ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقها ولو في الصلاة وأكل ما مست الار هنا مسألة ذكرها الشيخ بن مفلح نحن نقول الآن النقض بالغدة إذا ارتد النسان ثم أسلم يجب أن يتولى يقول الشيخ في المبدع يقول ولم يذكرها القاضي وعامة أصحابه في النواقض لماذا لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه. يقول لا فائدة من ذكر هذه المسألة لأن يجب الغسل و فلا نحتاج إلى الوضوء يقول لعدم فائدتها ليجوب الغسل عليه إذا عاد إلى الإسلام فيدخل فيه الوضوء وصرح به جماعة واضح إذن الآن الشيخ القاضي ما يرى أنه له داعي ذكر أي شيء يوجب الغسل لأنه يجب عليه الغسل فنكتفي به عن الوضوء يقول مكملا ورده الشيخ تقييد دين بأن فائدته تظهر إذا عاد إلى الإسلام فإنا ما عليه فإن واهما بغسله أجزاءه على المشهور ولو لم ينقض لم يجب إلا الغسل فقط ويمكن أن يكون مراد القاضي ما أوجب غسلا أوجب وضوءا فهو ملازم له واضح رد الشيخ الشيخ تقييد دين يقول الشيخ بن تيمية أن هذا له فائدة لأنه إذا قلنا ينقض صار يجب عليها أن ينوي رفع الطهارة،, الطهارة ليش؟ الصغرى والكبرى وإذا لم ينوي الصغرى يجب عليه أن يتوضع بخلاف ما إذا لم نجعلها من النوافط واضح ولا لا؟ وهذا كلام جميل جدا حقيقة يقول أوجب وأوجب وضوءا إلا الموت الموت لا يوجب الوضوء ودليل حنابله واضح وهو أن الشارع إنما امر بغسل الميت فقط ولم يأمر بالوضوء فيه ولهذا قال فيوجب الغسلة دون الوضوء لكن الوضوء عند حنابله بالنسبة له سنة الوضوء سنة لكن لا يجب لهذا الأمر طيب أيها ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقها ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبن ولا يسن الوضوء منهما طيب يقول وَلَا نَقْضَ بِغَيْرِ مَا مَرَّ كَالْقَدْفِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَنَحْوِهَا يجمع هذه الأمور مصطلح واحد وهو أنه لا ينقض الكلام المحرم إذا تكلم الإنسان بكلام محرم فإنه لا تنتقذ الطهارة ودليل الحنابله طاضح وهو أنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص لكن عند الحنابلة يستحب للإنسان إذا تكلم بكلام محرم أن يتوضع وستدلوا بأن هذا مروي عن ابن عباس لأن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وهذا الحكم مجهول عند كثير من الناس نحن لا نتحدث في هذا الدرس عن الراجح والمرجوع لكن نحن نقول أن الحنابلة يرون أنه يستحب لمن تكلم بكلام محرم يستحب له أن يتوضع نعم إذا نقول أن المذهب على أن الكلام المحرم كغيبة والنميمة لا تنقذ الطهارة ولكنها تستحب لأثر بن عباس وعنه تجب, وعنه تجب يعني يجب الوضوء تنتقذ الطهارة بالكلام المحرم كغيبة والنميمة أحمدك الله لكن انا أستبعد هذه الرواية جدا وسبب الاستبعاد أنه حكي الإجماع على أن الكلام المحرم لا ينقض فمن المستبعد أن يخالف الإمام أحمد هذا الإجماع لكن هي رواية محكية في المذهب يقول والقهقها القهقها هي أن يضحك بحيث يحصل منه حفا القهقها لا تنقض الطهارة سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة وعلى الدليل أن على نهلها تنقض أنه ليس في النصوص الصريحة ولا الصحيحة أن القهبة هتنقض والنواقض تعبدية تحتاج إلى دليل فلم يتعلها الحنابلة من النواقض وهذا واضح جدا يقول لسحاق منصور سئل أحمد عن الضحك في الصلاة قال لا أرى عليه غضوءا فإن توضأ فذاك إليه فهذه منصوصة لإمام أحمد أن القحقة لا تنقذ الطهارة واضح يقول وأكل ما مست النار غير لحم الإبل أكل ما مست النار من اللحم لا ينقذ الوضوء غير لحم الإبل وقد تقدم وهذا منصوص لإمام أحمد ولا أعلم أن نعنه رواية أخرى في هذه المسألة والدليل واضح أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يقول عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي وقد سئل عن الوضوء مما مست النار قال لا يتوضأ وسئل أيضا في مسائل بيداوته قال سئل عن الوضوء مما مست النار فقال أما أنا فلا أتوضأ أما أنا فلا أتوضأ ولعله يقصد بهذا أن لا أتوضأ مما مست النار على سبيل التعبد لأنه ليس له أصل في الشرع لأنه ليس له أصل في الشرع هذا مقصود الإمام أحمد بالنفي الصريح يقول ولا يسن الوضوء منهما لا يسن الوضوء منهما أي من القهقه ومما مست النار والحقيقة أن هذه العبارة ذات حنابنة تفهم من فتاوي لما محمد التي قرأت لك قبل قليل الإمام أحمد يقول أنا لا أتوضى يقصد أنه ينفي أصل مشروعية هذا العمل فهو لا يفعله ولهذا هم نصه على قضية أنه لا يشرع وقد أجادوا بهذا نعم. ومن تيقن الطهارة وشكة يتردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنا على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران وغلب على ظني أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصلف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا متفق عليه طيب ف... يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنا على اليقين واليقين هو الطهارة في المسألة الأولى والحدث في المسألة الثانية يقول سواء كان في الصلاة أو خارجها لعموم الحديث الذي سيذكره المؤلف تساوى عنده الأمران او غلب على ظنه أحدهما المقصود بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد مطلق الشك سواء مع ترجيح هذه الاحتمالات أو لا بخلاف الوصوليين الذين يرون أن الشك له مراتب فالشك يكون مع التساوي ومع ترجيح الظن ومع المرجوح الوهم هذا الترتيب الثلاثي عند الوصوليين لا يأخذ به الفقهاء يرون أنه ينقسم الأمر إلى يقين وظن إلى يقين وظن فقط فإذا تقابل قدم قد اليقين وهذا معنى قول المؤلف تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما ثم ذكر الدليل على هذه القاعدة فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع, يسمع صوتا أو يجد ريحا تفق عليه نعم. فإن أي تيقن الطهارة والحدث وجاهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوالة تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء, في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر نعم فإن تيقنهما أي تيقن الطهر والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها, إن علمها الآن إذا جهل أيهما يعني شك في وضعه ويعرف أنه تطهر وأنه أحدث لكن لا يدري أيهما اول فالمؤلف يرى أنه بضد حاله قبلهما المثال الذي يوضح هذا الأمر بعد دخول وقت صلاة الظهر شك لا يدري هو يعرف أنه حصلت منه طهارة وحصلت منه وحصل منه حدث لكن لا يدري أيهما الأول فعند الحنابلة الحكم فحكمه على عكس حاله قبل ذلك يعني قبل الزوال فإن كان قبل الزوال متطهر فنعتبره الآن محدث وإن كان محدثا اعتبرناه متطهر دليلهم ماضح كما قال المؤلف دليلهم هو أنه إذا كان عرفنا حاله قبل الوقت فقد انتقل عن حاله هذه بيقين لكن لا ندري هل تطهر بعد ذلك أو لا نشك فنأخذ باليقين ونترك الشك فمثلا قال أنا أذكر أني كنت قبل الزور, عليكم قبل صلاة الظور كنت متطهر فهو الآن محدث لماذا؟ إلا نقول لأنك أنت انتقلت عن هذه الطهارة قطعا ثم نشك في كونك كانت الأولى الطهارة فعندنا يقين وعندنا شك فنأخذ باليقين واضح؟ هذه وجهة نظر هذا القول هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله على هذا التفصيل على هذا التفصيل وقيل بل يلزمه أن يتطهر مطلقا قول وليس رواية لأنه لا يؤدي الصلاة لطهارة متيقنة إلا إيش إلا بهذا هنا مسألة أريد أن أقولها لكم هذا القول الثاني في المذهب أنه يتطهر مطلقا هذا القول الذي تبنىه الشيخ الأزجي في النهاية هي نهاية في نهايه المطلب في المذهب يقول الشيخ لو قيل يتطهر لكان له وجه لأن يقين الطهاره قد عرضه يقين الحدث وإذا تعارض تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاه واضح الشيخ المرداوي في تصريح الانصاف بعد ما ذكر هذه القضية وذكر الخلاف قال هو الصواب بعد ما ذكر الخلاف قال الصواب وجوب الطهاره مطلقا لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث وعكسه فيسقطاني فيتوضع احتياطاً ليكون مؤدياً للصلاة بيقين واضح أن الشيخ المرداول أخذ هذه العبارة منين؟ من و وهذا من الأدلة الواضحة على أن الإنصاف أُلِّث قبل إيش؟ قبل تصحيح الفروق هذا من الأدلة الواضحة على أن الإنصاف أُلِّث قبل تصحيح الفروق فيه أيضا قد يفهم من هذا الأمر قد يفهم يعني أنه عند المتقدمين لا بأس أن تتبنى قول وقد أخذته من غيرك إذا كان أن تتبنىه ابتداء وإن كنت تنقله عن غيرك واضح إلا لا لأن هذا قد يفهم من صنيع المرداوي وقد لا يفهم قد يكون الشيخ نسي ذاك القول وابتداء هو قرر قولا يشبه قول الأسجي وهذا محتمل هذا محتمل قد يعلق في ذهن الإنسان استدلال فيستدل به لا مثل هذا الاستدلال للذهن. هذا الاستدلال متبادر للذهن وعلى كل حال الظاهر والله أعلم أن النقل في قضية معينة فيها تميز عن المنقول عنه أنه يجب أن يحيل عن المنقول باله. وأما إذا نقل قضية لا ليس فيها تميز فإنه لا يلزمه أن يحيل عن المنقل يعني مثلاً إذا قلت أنت أقسام المياه ثلاثة هل يشترط أن تقول قاله ابن قدامة لا ما يشترط لكن هذا القول الذي لم يقوله في المذهب إلا واحد يعني يستحسن أنه ينسب لصاحبه الذي قاله أول الناس طيب. انتهينا من هذه المسألة وعرفنا الآن أن فيها قولا ليس وجه ولا تخريج ولا إنما هو قول نعم وإذا سمع أثناء صوتاً وشمى ريحاً من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يكفي لماذا؟ لأن كل منهما متيقن الطهارة وشاك في الحدث وقد تقدم أن المؤلف قرر قاعدة عامة وهي أن الإنسان إذا كان على طهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على طهارة وإنما ذكر هذه الرواية أو هذه المسألة بالذات لأنها قد تشتبه لأنه في هذه الصورة وقع الحدث من أحدهما يقينا ولهذا يقول وَلَا يَأْتَمُّ أَحَدُهُمَ بصاحبه لماذا؟ لأن المفسد متحقق الوقوع من أحدهما ليس كذلك؟ للا يوجد إلا هما فالمفسد الذي هو الناقض للطهارة متحقق قطعا لكن من أحدهما فلا يكون أحدهما إماما للآخر ولا يُصَافِفُهُ في الصَّلَاةِ وحده لنفس الحكم. أنه تيقن الحدث من أحدهما فإذا صففه فأحدهما منفرد ولا صلاة لمنفرد خلف الصف وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما لما تقدم إذن هذه الأحكام الثلاثة الأخيرة حكمها أو تعليلها واحد وهو أنه يتحقق من وقوع المفسد أو المفسد من أحدهما وأيضا هذه القضية يعني نادرة الوقوع وإذا وقعت الأحسن أنهم كلهم متوضون وتنتهي يعني القضية نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد غيره بلا حائل لا حمله بعلاقته أو في كيس أو كم من غير مس طيب يقول ويحرم على المحدث مس المصحف الصحيح من مذهب الحنابلة بل الصحيح من المذاهب الأربعة أنه لا يدل المحدث أن يمس المصحف لا يدل المحدث أن يمس المصحف واستدلوا بأدلة واضحة لا قوله تعالى لا يمس المطهرون وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر وسيأتينا كلام مؤلف عنه وهو أيضا مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدلة قوية جدا ولهذا تفق الأمة الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر يقول حتى جلبه وحواشيه لماذا؟ لأن الجلد والحواشي داخل في مسمى المصحف ولهذا إذا باع مصحفا دخلت هذه الأشياء في مسمىه فتدخل في مسمىه في تحريم المس نعم بيد أو غيرها بلا حائل تقدم معنى أن المس يطلق على ما يكون بدون حائل هذه فتوى للشيخ الإسلام انظر فقط كيف يقرر هذه المسألة بكلمة مختصرة واضحة وقوية سئل ابن تيمية هل يجوز يمس المصحف بغير وضوء أو لا فأجاب مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف الكتاب والسنة والأثار وهذا حكم واضح للحقيقة هو القول مسه فيه ضعف شديد فيه مخالفة للأثار المرفوعة والموقوفة ثم قال لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود على الصحيح من المذهب أن هذه الأشياء لا بأس بها لأنها واضح التعليل لأنها ليست مسا لأنها ليست مسا وتجويذ هذه الأشياء هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير الأصحاب رحمهم الله وذلك لوضوح التعليل ثم قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة أن مس الصغير للمصحف أيضا لا يجوز لكن هو لم ينص عليها وإنما رتب عليها فروع مباشرة فالصحيح من المذهب وهو إحدى روايتين عليه الجماهير أن مسى المصحف للصغير أيضا لا يدوز لعموم الأدلة وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن مسى المصحف من أصله للصغير يدوز للحاجة, للحاجة إلى تعليمه فإذا هذا الخلاف في أيش في أصل المسألة نأتي إلى التفاصيل التفاصيل الصبي إما أن يمس المسحف أو أن يمس اللوح من الجوانب الفارغة أو يمس اللوح في الجزء الذي فيه كتابه فالمؤلف يقول أن نمس اللوح في الجزء الخالي هذا يجوز هذا يجوز واضح وعنه لا يجوز حتى مس المصحف من الجزء الخالي لا يجوز واضح إذن عندنا خلاف في اصل مسألة وفي خلاف في مس المصحف من الجزء الخالي يقول ولا مس تفسير ونحوه الصحيح من المذهب أن مس التفسير الذي فيه قرآن لا تشترط له الطهارة لأمرين الأول أنه لا يسمى مصحفا والنصوص جاءك للمصحف الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الروم كتابا فيه آية وسيمسوه ولهذا قالوا لا يشترط ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط الطهارة لمسي المصحف التفسير ولو كان الأكثر القرآن لأنهم أطلقوا مدام يسمى تفسير فهو لا يجز مسه فالمصحف الذي بهامشه تفسير مفردات هذا مصحف. هذا مصحف لكن التفسير الذي فيه قرآن كثير هذا ليس مصحفا ويجوز أن يماتس واضح أو لا لسيما في وقت هذا كثرت المصاحف التي فيها ومشها إما تفسيرا مختصرا أو لكن العبرة أو المناق ما هو هل هو مصحف أو تفسير إن كان مصحفا فلا يجوز وإلا فيجوز نعم سقرأ ويحرم أيضا مس مصحف بعض المتنجس لأنه أولى من الحدث إذا كان الإنسان وهو محدث لا يجوز أن يمس المصحف فكيف إذا كان بعض متنجس فهو أولى وهذا أمر واضح يقول وسفر به لدار الحرب نص عليه الإمام أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يجوز السفر بالمصحف إلى دار الحرب هذا الدليل الأول والدليل الثاني لأنه يؤدي أو قد يؤدي إلى امتهامه ثم قال وتوسده لا يجوز توسد المصحف لأنه يؤدي إلى ابتداله صلى الله عليه وسلم ولا شك في تحريمه وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف السرقاء لا يجوز أن يتوسد الإنسان الكتب التي فيها القرآن صونا للقرآن عن الامتهان إلا في حالة واحدة نص عليه الإمام أحمد وهي ما إذا خاف أن يسرق ولعلى الحنابلة لا يقصد تخصيص هذه القضية وإنما يرون أنه إذا كان لحاجة إذا كان لحاجه معتبرة ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يوهان مثل أن يكتب على سجادة توطى نصر الله عافية والسلامة أو يكتب في مكان يمتهن أو لا يليط به أن يكتب فيه القرآن وهم مثلوا بالسجادة التي توطى وهي تدلك على باقي الأمثلة وكرها مد رجل إليه والسدباره وتخطيه هذه ثلاثة مسائل مد رجل المصحف دع المصحف خلف الظهر استدبار المصحف أو تخطيه هذه المسائل الحنابلة والجمهور يرون أنها مكروهة وليست محرمة يرون أنها مكروهة وليست محرمة والضابط الذي نضبط فيه التصرفات المكروهة والمحرمة اتجاه القرآن هو مدى الإخلال بالتعظيم مدى الإخلال بالتعظيم الحقيقة اليوم تشاهدون في الجوامع الكبيرة أن المصحف يكون في الخلف فالذين في الأمام يستدبرون المصحف يدعلونهم في ظهورهم حكمه عند الحنابلة مكروه حكمه مكروه لكن في الحقيقة الإشكالية أنه اليوم هذه المساند التي يستدبر الناس فيها المصاحف فيها إشكالية أخرى وهي أنهم قد يجلسون يجلسون في جانبه لا يجلسون فوق المصاحف لكن يجلسون في جانبه وأنا يبدو لي أن الجلوس هذا الذي بجانب المصاحف أنه لا يجوز وأنه ليس من الاستدباع بل هو درجة أكثر من الاستدباع أنتم متصورين ماذا أقول قد لا يتصور ماذا أقول من لا يعرف ما عن ماذا تحدث أنا أتحدث عن مساند الظهر التي يكون فيها في الخلف مصاحف فلذلك لا باقي لذلك نقول انه ينبغي يجب وجوباً إما منع جلوس عليها أو تغييرها حتى لا تستدبر نعم. يقول ويحروا وكورها إلى آخرة وتحليةه بذهب أو فضة نص لما محمد على أنه مكروه لأنه من زخرفة المصاحف وهي مكروهة ولأنه من باب الآنية والحقيقة أن تعليل حنابلة أنه من باب الآنية يقتضي التحريم لأنه سبق معنى أن ما كان من باب الآنية محرم لكن هم قالوا أنه مكروه والقول الثاني عند الحنابلة أنه محرم وهذا أوفق للقواعد قال وتحريم تحلية كتب هذا أيضا محرم يا مكروه محرم عند الحنابلة والتعليل أنه من الآنية يقول ويحرم على المحدث أيضا الصلاة لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله الصلاة بغير طهور وكذلك سجود التلاوة هو شكر سجود التلاوة هو الشكر عند الحنابلة يشترط لها ما يشترط لصلاة النافرة وليس لصلاة الفريضة وسيأتي الحديث عنها سينص عليها المؤلف فيما يأتي ولا يكفر من صلى محجثا يقصد خلافا للحنابلة خلافا للأحناف الأحناف يرون أن في هذه الصورة يكفر وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن هذه الفتوى ليست عن أبي حنيفة ولم يقولها أبو حنيفة وإنما قالها أصحابه ويقول أخيرا آخر مسألة ويحرم على المحجث أيضا الطواف على الصحيح من المذهب يحرم عليه الطواف وهو ما عليه جماهير الأصحاب سواء كان الطواف نفلا أو فرضا وعن الإمام أحمد رواية أخرى يجوز الطواف بغير طهارة لكن عليه دم عليه دم. وعنه رواية ثانية أنه يجوز الطواف بغير طهارة حتى للحائض لكن عليها دم وقال الشيخ الإسلام تجوز يجوز ولكن بدون دم لكن المذهب المعروف هو هذا أخيرا الدليل على قضية الطواف قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله باح فيه الكلام روح الشافعي في مسنده هذا دليل حنابلة على هذا الحكم وهو منع الطواف فرضا او نفلا إلا بطهرة وعرفت أنه فيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات وبهذا تم باب نواقض الوضوء والله أعلم وصلى الله وسلم وضارك على نبينا محمد وعلى لصحابه اجمعين